حرية التعبير مضى العهد الذي كان فيه كتاب فرنسا وعموم مفكري أوروبا من أصحاب الأقلام يقدمون إلى المحاكم كما هو الوضع الآن في أنحاء شتى من العالم الإسلامي فحرية التعبير أصبحت مضمونة في المجتمعات المتقدمة، ولكن يكفي أن نعود قليلا إلى الوراء كي نجد أن الوضع عند الأوروبيين كان يشبه الوضع عندنا حاليا. فرواية فلوبر مدام بوفاري الفرنسية قدمت إلى المحاكمات. ولم ينجو هذا الروائي الفرنسي الكبير من العقوبة إلا بعد تدخل أخت الإمبراطوري نابليون الثالث أما الأديب الفرنسي الشهير بودلير فهو الآخر الذي واجه المحاكمة أيضا ولكن حظ بودلير كان أقل من فلوبير. لأنه لم يستطع أن يجد شخصيات كبرى تحميه فدفع الثمن غاليا في الواقع أن بودلير كان يعرف أنه خرق الخط المألوف وانتهك المحرمات الاجتماعية والدينية في هذا الكتاب بدليل أنه تردد في نشره سنوات طويلة وبعد أن نشره عام 1857 تردد مدة في إرسال نسخة منه إلى أمه خوفا من ردة فعلها ولكنه مع ذلك كان يعرف أن أمه ستسمح عاجلا أم آجلا بظهور ديوانه فلم يكن له بد من إرسال نسخة لها وإن كان ذلك قد تم على مضض